يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ا ك ل ي ك النابلسي ص م كَمَا ت ع ا ل مِنْ ب للعلوم ك م ت ت ق ن أ ي الاسلاميه ن ن أو على س ف ر فعدة م ن أ ي ا م أخر وعلى الذي ن يطيقونه فدية ط ع انزل م م س ك ي فمن تطوع خ ي فيه ه و خ القران م إن كنتم تعلمون ر م ض ا ل ذ ي فيه أنزل ل ا ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م أ خ ر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و ل ت ق م ل و ا ا ل ع د ة ولتكبروا الله على ما هداكم